بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء ألف كتاب أنزلناه إلي كي تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إلي كي تخرجه من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى خرط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وعين للكافرين من عذاب شديد وَالَّذِينَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ شَدِيدٌ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَكْفُرُونَ بِسُورِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هُوَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَكْفُرُونَ بِسُورِ اللَّهِ وَيَبِعُونَ الْأَعْرَجَ وَالْأَعْرَجَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ فَيُظْلِمُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَيُظْلِمُ اللَّهُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.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 بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صابر شكو. إن في آيات لكل صابر شكو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونَ أَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إذ أن جاكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إذ أن جاكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب ويذبحون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإبتآذن ربكم لئن شتوتم لأزيدنكم ولأن كفؤتم إن عذابي لا فإِنَّ إِلَّا رَبَّكُمُ لَهُ كَطْفُ لَأَبَدًا لَهُ وَلِهِ كَطْفٌ إِنَّ لشهيد وَقَالَ مُوسَى إِن تَخْرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتكم نبأ الذين قَوْمَ لُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودِ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي وقالوا جاءتهم رسلهم بالبيات فردوا أيديهم في أفوالهم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أوسلتم به وإنا لفي شك منهم تَدْعُونَنَا إِلَهًا مُرِيبُ أَهَٰذَا إِنَّكَ قَدْ خَرِبَ مَا قُلْتُ سُبْحَانَكَ إِنِّي وَإِن لَّكِ شَكٌّ إِنَّكَ قالت أصولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَقِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَتْ أَصُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَقِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُو وَلَكُمْ مِنْ ذُنُوْرِكُمْ وَيُأَخِّرُكُمْ إلَى أجل مسمى ليغفر لكم من دعومكم ويؤثركم إلى أجل متمة قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأخذوا بسرطان مبين وروحي أنتم إلا بزهم مثلنا تريدون أن تخذون عما كان يعبد آباؤنا فأسونا بسرطان قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ذن يشاء من عباده قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّفْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَلَٰكِن كَانَ لَنَا أَن نَّشْهَدَ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدى ناسه لنا وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدى ناسه لنا على ما آبيتمونا وقال الله فليتوكل المتوكلون وقال الله فليتأمن المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من اراضينا او لتعودن في لفنا وقال الذين كفروا لرسلين لنخرجنكم من أرضها أم تعودن فيه لفنا فأوحى إليهم رَبُّهُمْ لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن وَرَمِشْنَا نَفْكُ الْأَرْضِ مِنْ بَعْضِهِمْ وَرَمِشْنَا نَفْكُ الْأَرْضِ مِنْ بَعْضِهِمْ ذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامًا وَخَافَ وَعِيدَ ذَلِكَ خَافَ مقامي وَخَافَ وَعِيدَ وَالسَّفَتَحُ وَقَالَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٌ وَالسَّفَتَحُ وَقَالَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٌ مِن وَرَأِي جَهَنَمُ وَيُسْقَى يتجرعه ولا يكاد يزهه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو رمين. يتجرعه ولا يكاد يزهه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ومن وراه عذاب غني. ورائه عذاب الغلي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به في يوم عاصف مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به في يوم عاصف لا يقدرون, لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعير. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم ترو أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إيه شئ يظهركم ويأتي بخلق جديد؟ إيه شئ يظهركم ويأتي بخلق جديد؟ وما ذلك على الله وَنَادَى مِنَ الْجَانِّ رَبِّ اللَّهِ عَزِيزٌ قَالَ رَبُّ لِلَّهِ جميعا فَقَالَ الضَّافِئُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّهُ لَنَا لَكُمْ تَرَفًا فَهَلْ أَنْتُمْ وَجَهُوا لِلَّهِ يَنعَقَرُ الذين لتصدقوا ان الناس لكم تبع فان انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله شيء <ميشاين> لَوَهَذَا رَبُّ اللَّهِ لَهَذَا يَنَاكُمْ قَالُوا لَوَهَذَا رَبُّ اللَّهِ لَهَذَا يَنَاكُمْ ثَوَائِقٌ عَلَيْنَا أَجْزِيْنَا مَا لَنَا وقال الشيطان لما قُبِي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم. وقال الشيطان لما قُبِي الأمر إن الله وعدكم وعد الحس ووعدكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تنوني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل أخذنا أشهد طهون من قر إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم وَأُدِيْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ سَطْحِهَا الأَنْهَاءُ قَالُوا دِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَأُدِيْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ جنات تجري من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 كيمة قيبة كشجرة قيبة أصوها خابت وقرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يتسنفق الأرض مالها من قرا. وَلَكِنَّ الَّتِي خَمِسَتْ كَسَدَرَسِي خَمِسَتِي تُسْتَثْمِرُ صُنْتِ أَوْ بِمَا لَنقَا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَرَأَيْتَ غَيْلَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرَهُمْ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَعَوَ الْبَوَارَ أَرَأَيْتَ غَيْلَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرَهُمْ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَعَوَ الْبَوَارَ يَهَنَّ مَعَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقُرْرُ يَهَنَّ هَؤُلَاءِ يَتَّلِقُونَ وَجَاءُوا لِلَّهِ أَن دَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ وَجَاءُوا لِلَّهِ أَن دَادًا مِنْهُ يُعَنِّفُ فَإِنَّ خِلْقُهُ إِلَّا نَوْمٌ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ يَكُونَ يَخْشَوْنَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَالَّذِينَ تَقُومُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنفَعُ فِيهِ وَلَا خلال من قبل أن يأتي يوم لا بير فيه ولا قلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات مزقا الله الذي خلق والأرض وأنزل من السماء أن فأخرج به من السمرات مزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ وأتاكم من كل ما سألتم واتاكم من كل ما سألتم وإن توضون نعمة الله لا تفسوها وإن توضون نعمة الله لا إن كف فَإِنْ كَانَ إِنْ شَاءَ رَبُّكَ كَذَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ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 سَجْدِي لَهُ مِنِّي وَمَن نَّصَرَكَ هَذَاكَ رَبُّكَ الرَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوني إليهم وارزقهم من التمرات لعلهم يشهون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وما يخص على الله من شيء في الارض ولا في السماء وما يخص في الارض ولا في الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ؤلله الذي ولى على ركبه اسماعيل وابراهيم ان ربي لسميع الدعاء ان ربي لسميع الدعاء اردت جعلني مطيم الصلاة في المصلاه وان ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل الدعاء ربنا, ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر ولا سَيْفًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم وَلَا تَحْسَبَنَّ فيه غَافِلًا خيرهم يوم تشخف فيه الأبرص مُصِيعين مُقِنِيَّ رُؤُسِهِمْ لا يُبْتَدُ إلَيْهِ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَتُهُمْ هَوَاءٌ مُصِيعين مُقِنِيَّ رُؤُسِهِمْ لا يُبْتَدُ إلَيْهِ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَتُهُمْ هَوَاءٌ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجد بعوتك ونتبع الرسل وأنذر الناس يوم يأتيهم بِأَنَّ رَبَّنَا آخِرَ مَا إِلَيْنَا أَجَلُ قَرِيبٌ نُّجِيرُ وَتَجَاوَزْتَ يَوْمَئِذٍ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ جَرٍّ كَأَنَّكُمْ فَأَنْتُمْ قُلْ مَا لَكُمْ مِنْ دَعْوَةٍ وَسَكَنْتُمْ كَمَا سَاكَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْ فُسِهُمْ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَبَرَّنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَكَانَتُمْ فِي مَجْسَدٍ مَعِينٍ غَلَهُ أَنفُسَهُ وَتَدَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَهُ بِهِمْ وَبَرَدْ مَا لَكُمُ الْأَمْسَاءُ وَقَدْ مَكَوُمَ فِرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْوُومٌ وَإِنْ كَانَ مَكْوُومٌ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ وقد مكم مكرههم وان دم الله مكرههم وان كان مكروهم إذول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله فلا تحسبن الله انقضى وعده رسله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 وبرزوا لله الواحد القهاب وبرزوا لله الواحد القهاب وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصدار وترى سراويلهم من قطران وتعشودهون سراويلهم من قطران وتعشودهون ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت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 وليعلم أننا هو إله واحد وليهلك